وَأَ زَلن مَوم الكِتَابَ وَمزَانَ لقُومًا الناسُ بِالبِطُ وَأَ زَلن الحَديدَ فيِيهِ بَأْس الْحَمْدُ لِذِي فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَمَأْوَاهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم وقفينا على آثارهم بصلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة رأفته ورحمةه ورهباني يتبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا رسوله يؤتكم كفلين, من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفل لكم والله غفور رحيم for يعلم the الكتاب of يقدرون على شيء من فضل الله they الفضل بيد الله to من يشاء والله الله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم